كل هذه سبيلي أدعو إلى الله ربنا يا, يا قباس يهدي الانسان, يهدي الإنسان, يهدي الإنسان لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا لو أنزلنا هذا, لو أنزلنا هذا, القرآن, هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعا متصدعًا القرآن فيه خبر من قبل ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم القرآن تنزيل من رب العالمين لا فرح ولا سعادة ولا صورة إلا بالقرآن كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريحه القرآن والشقاء لا يجدد القرآن الكريم المنهج تربة لف القرآن الصيدلة هتلاها في القرآن الهندسة تلاها في القرآن كل شيء في القرآن موليه <تصفيق> ومن العلماء من فضل تعليم القرآن وتعلمه وقدمه على الجهاد في سبيل الله إذا أردت أن يكلمك الله فقر الكلام ده ربنا قاله قال, قال الله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني تلاوة واستماعا وعملا يا مسلمين في كل مكان لماذا ابتغيتم الهدى في غير القرآن؟ ليه قلوب المسلمين تعلقت بالأغاني وبالأفلام وبالكورة وبالدنيا إلى غير ذلك وهجرت القرآن فيه واحد يبقى سنه عشرين ثلاثين سنة مش حافظ من القرآن ولا صورة واحدة الأعداء ركزوا على نحم القرآن من يعني مناهج الأمة في كل مجالات الحياة بعض الناس قال لك أبداع الناس يرى ذي عليه. الولد لسه صغير خليه يلعب وخليه يمرح وخليه يفرح وبعد ما يكبر نبقى نعلمه القرآن إذا كان المسلم في وادي والقرآن في وادي الآخر هذا هو العين كل العين في كل سيارة إلا ما راحنا رب تلاقي نصحف خلف السيارة لا يقرؤون فيه لما وضعا فقط للزينة كبز ابني وبنتي للقرآن صدق جاريه في حياتي وبعد ما ماتي القرآن مش عيات بن زي ما بنقرأ القرنان هل القرآن جاي عشان كده؟ أين أنت؟ من ورد القرآن القرآن كلام ربنا فتعلموه وعلموه أبناءكم لا نريد أن نهجر القرآن الكريم لا نريد أن نودع المصحف الشريف لا نريد أن نعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آية له فنسيته وكذلك اليوم كمس وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا يهدي الإنسان, الإنسان ويبدل ظلما وظلاما وشغاعا ودليل أمان يا بحرا يغخر بك